ليوس المجد تنتظر على أبواب عزتنا فثوب الخوف يا أمي الله يراع قوتنا ليوسى المجد تنتظر على أبواب عزتنا ثوب الخوف يا أمي الله يا قوتنا, قوتنا ألا استترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا ألا استترين أن الليل أصغر من عقيدتنا فحين استفحم الطغيان أذكى جمر وقفتنا سنستغ نور صحوتنا ستولد شمس نخضتنا نسير ونحمل الإيمان نسقي غام السلوى سنمحو بالسن الضلمات نربع بالهدى النجوى نسير ونحمل الإيمان نسقي ضدوى سنمحو بالسنى الظلمات نربع بالهدى النجوى, النجوى, النجوى, <تصفيق> النجوى <تصفيق> نحمل جذوة التوحيد نصبح في الدن الأقوى بها نعطى جنان الخلد نسكن جنة المأوى سنحمل جذوة التوحيد نصبح في الدن الأبوى بها نعطى جنان الخلد نسكن جنة المأوى سننسى ظ друг لابعاد أنسى ماضية الشكوى سنرفع للدن القرآن رمز النصر والجود سنقطف عاطر الريحان نهتف ياربازيدي سنرفع للدن القرآن رمز النصر وال... سنقطف عاطر الريحان نهجف يا رباسيدي بعيدي ماجد الذكرى فان الفجر كالعيد وزيدي عذبة الحان ليحيا مُقِير العودي أعيدي ما جد الذكرات فإن الفجر كعدي وزيدي عذبا الحان ليحيا مُقِير العودي وزيدي عذبا الحان ليحيا العودي لقد سارت ركائبنا لتعلو مت النجمي يردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمة لقد سارت ركائبنا لتعلوها مت النجمي النجمي يردد في ضمير الكون ليس السفح كالقمم نصوب بكل معجزه فلود المجد والقيم بحول الله موعدنا صباح ماطر الديم نصوغ بكل معجزه خلود المجد والقيم بحول الله موعدنا صباح ماطر اليمين بحول الله موعدنا صباح ماطر اليمين بحول الله موعدنا صباح ماطر اليمين صباح ماطر اليمين